وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا هذا تَسْتَبِعُونْ هَذَا خِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّ عَنكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِنَيَّةٍ قَالَ قَد جِئْتُكُم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 وَلَهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً أَتَأْسِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْآخِرَةُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بطحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه وسُلِمَتِ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ